ان الاسلام العظيم جاء ليجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا ويؤاخينا حتى نصير احباء متنصحين متعاطفين متعاونين متراحمين متباذلين متكافلين ذات واحده اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام جاء من اجل هذا هذه, هذه غايته واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اعتصموا ها مده هذا الذي يجمعكم القران العظيم جاء ليجعلكم ذات واحده واعتصموا وحبل الله من اعتصم به وتمسك به وصل الى الله وصل الى رضا وصل الى جنته وساعده وصل... في الدنيا والاخره ولا تفرقوه. وذكر نعمت الله عليكم أكبر منكم. إذ كنتم اعداء لأن الذي الل وحد هو الله هو كتابه هو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا حاد هذا وزال هذا كله أشباح. نبقى عبارة عن أغنام في الليل المتيرة كل يعني يفر إلى جهة. ولا تذكر نعمت الله عليكم. إذ كنتم أعداء بين قلوبكم. فأصبحتم بنعمة إخوانا أكبر نعمة من الله هو أن نصبح متآخين متعاطفين متعاونين هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ممن من الله كذلك فلذلك سبحانه وتعالى قال هنا إن الذين فرقوا دينهم الله جمعهم ومفرقوا جعلوا دينهم فرقا فرقوه في العقيدة فرقوه في في فرقوا في العبادة فرقوا في المعاملة فرقا كل يعني يبدأ اليهم كل يجر لي جيهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا مذاهب طوائف، أحزاب فلقاً. ما شاء الله هذه مصيبة فيدخل فيه كل علماء يدخل هنا المشركون والحقيقة أن المشركين الله عز وجل ولا سكونوا ها سبحانه وتعالى من المشركين عندكم تكونوا من المشركين ماذا أوصفهم يا رب؟ من الذين فرقوا, فرقوا دينهم إذا فرقتم دينكم أصبح عندكم إيش؟ سبقة شركية خصلة شركية نجيسة خبيثة الريح للشرك الشرك فيكم ليه كذلكم فرقين نتسوني ديال الشرك فيكم هذه الشركية ويقول العلماء دخلوا حسن سارة هنا يا. واليهود وإن كنص عليها في الآية أخرى قال عز وجل ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهما كانوا شيعا مش كنهم كالذين والذين فرقوا فرقوا اليهود والنصارى اليهود فرق والنصارى فرق خبالين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وسبعين أمين الله وافترقت النصارى على, ثلاث على ثلاثين وسبعين أمين وستفسارقوا ويدفل هذه الآية بالأم لهذه الأمة بعض العلماء قالوا هذه خاصة بهذه الأمة ليش؟ لأن المشركين الله عز وجل نص عرف أي أخرى وأولئك اليهود والنصارى كذا فهدف هذه الأمة قلنا الذين فرقوا دينه من هذه الأمة أمة الإجابة أما أمة الدعوة فالخلص أحضر من أحضر من أحضر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أصبحوا فرقا واحزابا ومذاهب وطرق وجماعات هؤلاء يامر له الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعلن براءتهم والحرب ضدهم لست منهم في شيء فرسول الله يتبرا منهم لست منهم في شيء لا تنتمي اليهم ولا تنسمي اليهم هؤلاء اعلن حربك ضدهم تبرا منهم اعلن البراءه طيب. ويدخل في الآياء لسه مكلفا بتعذيبهم فهم يستحقون العذاب بهذا التشتت وهذا التمزق وهذا التغرق ولكن أتمكن كلفت بعذابهم لسه منهم أي من عذابهم دي. أنا الذي أتولى عذابهم إشارة إلى أن عذابهم فظيع جدا جدا ويحتمل معنى اخرى لس منهم في شيء اي لس مكلفا بهدايتهم هؤلاء ضلوا وتفرقوا وتشتتوا وتمزقوا فهؤلاء هدايتهم بيدي لس مكلف بيدهم ما عليك الا ان تبلغ الرسول صلى في كريسة حرق ولما تنزل علي هذه الايات ويخبر الله عز وجل انه رأى الانصار قالوا سبحان الله وقعت مشادة بينهم فقال واحد يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين وبالأغراض الصغيرة قال دعوه إن مُنتِنَه أبي دعو الجاهليَّ وأنا بناظرِكم رجعتم إلى الله سبحان الله إذا هو جاء يجمع جاء يأخي يحبب تنكون ذات واحد إحنا ذات واحد فإنما المؤمنون إخوة كينا ده مصباحة ايش انما المؤمنين اعداء اعداء والله واحد يشوف يجيب الكفتة حتى ليش؟ ليه لانك متعب لانك تقول الناس الله والله وجدك، مجدد فالمؤمنين ولا والاعداء ماذا قلنا بالمؤمنين اخوه الامام ما كينش اما يصبحون منشين يوم يصبحون مؤمنين خلاص لكن الصفه التي تؤاخي وتحبب وتجمع هذه النعمه خلاص اذا وجدت وجدت ذا اخر الكامل ما وجدت ما وجدت العداوه والضغاره يا اخوان لا اله الا راجعون إن ان الذين فرقوا دينهم ويدخل في الايه ايضا الذين اخذوا ببعض الاسلام وتركوا بعض الاخر فأخذوا الإسلام في العبادات وفي الأحوال الشخصية ولكن في الأحكام الاقتصادية والأحكام السياسية فيما يتعلق بالإعلام فيما يتعلق يعني بالعداج في الحياة الاجتماعية فيما يتعلق بال يعني بالحدود فيما يتعلق بأشياء كثيرة رموا بعرض الحائط فتززقوا وفرقوا الإسلام ومزقوا كده إن الذين فرقو دينهم أخذ البعض وترك البعض ويدخل أيضا حتى هذه الأحزاب العلمانية كان في الدول الإسلامية من حزب علماني والله سمعت أنا بأذني في دولة واحدة وهي كبيرة تقريبا 15 مليون مليون نسمة ها؟ كان فيها من حزب انتخاب حزب علماني أربعين حزب هاد ما يسمى بالأحزاب العلمانية، وثم ما, يحز... ما يسمى يا للعار بالأحزاب الدينية. وش الدين في الأحزاب؟ الله يلعن التحزم. الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هناك، جمع هناك، جمع هناك. يعني ما أبغى. ما لي أراد عيزين جماعات، جماعات، جماعات. فجمعوا. ما لي أراد عيزين إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا موسى هذه الله. سنا رسول الله يقول لو الله لو كان موسى حيا ما وسعه وسأله السباعي ما وسعه إلا السباعي. موسى عليه الصلاة والسلام أو عيسى في رواية موسى وعيسى. لو كان موسى حي عليه الصلاة والسلام أو عيسى عليه الصلاة والسلام وكل موسى من الجماعة وعم الحز وعم المذهب غضب الله وسقط عليه. ومين تصوروا ولكن لو, لو مفروض هكذا لان الله قال لسيدنا عليه الصلاة والسلام لان اشركت لا يحبط النعم وقال في الانبياء كامله ولو اشركوا من الانبياء قال من أول من السياق يعطيك هذا ولو اشركوا اي الانبياء لا حابط عنهم مثل كذلك موسى والله لو عمل الجامعة وحده وقال انفصل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان في النار هل ما يمكن ولد ولكن سينا رسول يقول والله لو كان موسى عيا وعي سحيا نوسعه محلة بان أنا القائد يجب عليهم أن يتسابعوني وحدي لأن شريعتنا صخص وأزالت كل شرائع وأطاحت بكل الفرق وكل النحاس وكل الطرق وكل المذاهب ننسى مذهبا خلاص وسبحان الله نجد من يكسب من العلماء المذاهب تطاحن وتضارب وتقاتل حتى ص عندنا عند الملك سوب العلماء هل يجوز الشافعية أن تتزوج بالحنفي أو العكس حنف حنفية تتزوج بالشافعي ويعني وتتضارب أقوال العلماء في هذا فبعضهم يقول لا يجوز وبعضهم يقول يجوز وبعضهم يعني يتوسط ويقول قياسا قياسا على الكتابية قياسا على اليهودية والنصرانية يجوز هذا مكسوب عندنا يا اخوان صار اناكي فانا لله وانا اليه راجعون يا حسره على اللي كان لابي بكر حزب ولعمر حزب ولعلي حزب ولعثمان حزب وش كان يا ترى بهذا حتى المساجد الذين يقولون هذا المسجد عائشة ومسجد عمر ومسجد اميوك ومسجد كذا في المدينة كذب وظهور كذب ما كان ابدا لأبي بكر ان يحيد عن مسجد رسول الله ويذهب الى قرية الفلانية ويعمل مسجده هو الناس كاسبني بحاجة لما كان يقول لازال مشهيد عمر بالخطاب كان مشو انترب يضاوج مشهيد ايش مشهيد عمر بالخطاب واش عمر شبز عمر بالخطاب هو اللي بناد كي مشهيد <تصفيق> السنه هذه الجنة على المشيد عائشه واش منها عائشة رضي الله عنها سمعت في رسول الله واشي تبني المشيد دينها اما من السحي لا اله الا الله اذا الواجب يقول الله لرسول الله ان يعلن براءته عمن تحزب وعمن تمذهب وعمن تفرق واصبح لكل فرقة ولكل شيعة ولكل كذا لا حرام لا يجوز الإسلام واحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا لا ويقول سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به وصي قديم وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا يعني نستخدم الطريق الواحد أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ثم قال كبورا على المشركين ما سدعوهم اليه الحين ما تقول طريق واحد يحكدون عليك والله تفتن والله حكم بلوك حينما سأعلم يسدف كتا وخفوت الشيطاني التكثير الشيطاني ليش؟ تقول لهم طريق واحد طريق القران واحد طريق الرسول واحد ما في ثاني ما في ثالث رابع خامس ما في على المشركين السيع ما ندعوهم الى اذا الواجب هو هذا الواجب ثاني على كل انفراد ربنا سبحانه وتعالى قلنا وضع لنا ما تكلم سحاب اذا بغينا كل واحد يعني جمع وحدتنا ممكن ولا لا ممكن اذا صلحت النوايا ممكن اشكر الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله فين في كتابه واطيعوا الرسول فين في سنته ثم واولي الامر منكم يعني الاجماع اذا اجمعوا اجمعت الامه على شيء خلاص والأمر هم المشاهدون هم العلماء وثم الحكام سرع العلماء احنا قلنا الشريعة الإسلامية جاءت بمنهاج منهج بسلطة إيش بسلطة تشريعية وسلطة إيش تنفيذية. وسلطة قضائية جمعها رب العزة في آية واحدة في قوله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب سلطة تشريعية وأنزلنا معه الكساب والميزان سلطة قضائية ليقوم الناس وانزلنا الحديد سلطة إيش تفسيرية هذه السلطات كلها يجب على الأمم صدور عليها وأول الأمر منكم فإن فإنسنا زعزم فأنسب شأنك فإنسنا زعزم في شيء فلكل رأيه هكذا قال أشقال أو لكل لكل شيخه آه أو لكل المذهبه كذا أشكال فردوا ردنا مختال فينا حوالا مغزفين ردنا ما ردنا ما ردنا يقول فردوا إلى الله والرسول إن كن سمسو منون بالله وبالآخر إذا بحد الشرط يظهر أننا لا نؤمن بالله ولا نؤمن الآخر لينا ما رددن ولو كنا نؤمن لرددن لا طعنا ربنا لنه من رباني يلهم عرض الحائط يبقى هكذا عرضا لا يبقى غني ينفذ كلام الله جاء لي ينفذ سلطة تشريعية من رب العزة اللي ما شرنت الحديد الحديد والماء اللي ما انفع فيه القرآن ينفع فيه السيد مصحف وسيد شكرا لنا كيف قال عمر الخطاب هذا اللي ما أبغى هذا هذا ليش؟ لأن الدردار هو الخلق وخلقه والنعيم هو نعيم ونهر في البيضة كل كل له سبحانه اذا يقول سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله هذا تطمين لرسول الله وتسلي له حتى لا يزعل وحتى لا يدجره ويقلق لا سريع سريع ترك أمرهم إليه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله ليس عليك هداهم ولكن الله يذب تركهم إليه إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ينبئهم في في الآخرة يجازي كلا بعمله هؤلاء الذين فرقوا وتشتتوا وتنزقوا وجعلوا الدين فرقا امرهم أمرهم إليه سيزيدنا إلى وجهتهم هذا, هذا ترك العذاب الدنيوي نفهنا سبحانه وتعالى عن هذه الأمة التي تستكت وتمزكت سيجعلها شياعا ويسلط بعضها على بعض بالمطاحنة والمضاربة وثم بالتكفيل والتذبيع كما قال سبحانه ولو شاء ولو شاء الله مقتتلوا ولو شاء الله مقتتلوا زيد لا لا خبير من ها تلك الرسل فالدماء بعدهم على عرض منهم يتللون الله رضا لتنجد وقاتلن عهدونا ولكن يختلفوا منهم وما نمونا شاء الله ما اقتسل ولو شاء الله ما من اقتسل الذين من بعد من بعد ما جاءتوا بينهما ولكن اقتسلوا اقتسلوا ليش اقتسلوا لأنهم اقتلفوا الله سبحانه وتعالى مختلفوا جعل الاقتسال بينهم بسبب الاختلاف ونقتسلها ولو ليس بإراقة الدماء ولكن بالحرب الباردة السكاكين الباردة، أيه، بالطعن والش والشتم والسب والتخسيط والتبديع والتكفير والصحت والويد، هذا خلاص، ها اللي هذا كذا اللي صحته هذي العاد هذي بالله من الشيطان الرجيم، أعود بالله من الشيطان الرجيم، ها شو اللي بقانه؟ العاد من الوراء يدمرنا جميعا وإحنا داخل بيشك بس وإن البرس قتلنا جميعا يذبعنا جميعا احنا ده ده وانسلس لكي بودا لا حاول هذا عذاب دنياوي لأن الله نص عليه في الآية يقول خل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم يسلط عليكم من اعلى منكم واجين عمزل الأمطار طفانية يعني المدمرات من فوق واللي سلط في واحد عالي سلطان سلطان خلاص دم برد الدنيا هذا العدد وكذلك واللي بعض الظالمين بعضا يسلط الظالم رقم رقم اثنين يسلط عليه الظالم رقم اثنين رقم واحد كيف سلط اليهود على العرب ما رمى سائرهم الله الله يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء كل ما هو مقام في الأرض يفعله الله ما يشاء لا أنا فوقكم او من تحت مجرمكم يسلط عليكم من السفل ويصوموا كل سوء العذاب ولا القنابل يا قنابل من تحت ولا الزلزال انواع من العذاب ما عنده انواع جنود كانوا له هاي ركيو عم تجهر ريق او يا البسه تمشيها وضيقه بعضهم يصلى بعدكم على الوات هاي فيراك اصبحوا فيراك ومذاهب واحزاب هذا يسب الذبابي ها طعن هادابنا نسال الله العظيم تعالوا بدنا نفتح الباب ولا غادي نعمله بعد ما نلين اشوار يا تضل نسال الله العظيم اللهم طمن هذه الامور واهدها لطريق الخير نسال الله الامر لا اذا عبد الله ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء انما تكشفهم هذه الايه يعني امرها هي لا يا أخي أنا أرىها عظيمة والله يعني عند يتخيل تحت هذه القسم في هذه الآية شيء يصعب التعبير عنه بالله الذي لا إله إلا الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لأنها كلام الله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بعدها قال سبحانه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنه جاء يوم القيامه ما في الدنيا يوم القيامة نجيب الحسنه وقد تعرفوا حسن... حسنات الحسنات شو هي الحسنات حسنات الحسنات اعلى الحسنات هي هي لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اعلى الحسنات اعلاها لا اله الا الله وادناها اباطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان هذا وحسن اذن من جاء يوم القيامه عنده احمال من الحسنات قال الله عز وجل في كبير وصغير الكبير يضعف بالكبير والصغير يضعف بالصغير والمتوسط في المتوسط فله عشر أمثالها وهذا الحد الأدنى إذا جبت حسنة واحدة يعطيك الله كم عشر حسنات جبت لا إله إلا الله يعطيك الله عشر لا إله إلا الله ولا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض ومن أجلها عقد سوق الجنة والنار ومن أجلها جعل الله الدنيا والاخره العالم الدنيا والعالمين قامها على لا إله إلا الله وما رفعت السيوف الا على لا اله الا الله وما تفرق العالم فرقتين إلا بلا إله إلا الله لا إله إلا الله هي التي فرقت وهذا الكتاب هو الذي فرق الناس فرقان سمى الله فرقان ليه فرقان فرق حزب الرحمن وحزب شوان. الشيطان والنبي فرق بين الناس فرق النبي عليه الصلاه والسلام الناس اصبح الناس ثلاث طيالات فرقه فلقص المشركين والكفار وفرقه المنافقين وفرقه المؤمنين والمؤمنون فيهم اصحاب اليمين وفيهم المقربون والفرقة الأخرى أصحاب المشأة إذن لا إله إلا الله هي التي فرقت كذا الحروب من أجل إيش قامت بين الأنبياء وأممهم من أجل من أجل لا إله إلا الله ومرت أن أقاسل الناس حتى يقول لا إله إلا الله إذن أعظم الحسنات التي ينبغي المؤمن أن يتيبها وإلا كل حسنة ثمغى إن لم تأتي بلا إله إلا الله لا إله إلا الله هي أس الحسنات ومثل كلمة طيبة شو هي كلمة طيبة؟ لا إله إلا الله ومثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء ستئك لها لأن أعمال المؤمن كل إليه يصعده الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع سبحان الله إذن أحسن الحسنات هو لا إله إلا الله من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وقلنا هذه هذه الحسنة سبحان الله كيف ما كانت صلاة صيام زكاه حج يعني قرأة قران جهاد أمر معروف يعني منكر كل الحسنات سبحان الله الحمد لله وهو أكبر إما تصل عن يبقر كل الحسنات كل واحدة بيش من كم؟ 10 قلنا هذا الحد الأذنى ليه الحد الأذنى ليش؟ ولله المثل الأعلى مثلا رئيس دولة رئيس دولة تقدم واحد واحد مسكين في الله سبحان الله هذا كنا نسمع أبائنا يحكون عنها يعني, يعني جاز جل خير سبحان الله عنده عنب أخذ عنقود كبير سبحان الله هو الثالث أخذ عمله عملونا عملو في سفر البغلا ومشينا عملنا عند رئيس الدولة هاه يهدي له إيش هذا العنقود ما شاء الله اعطاه أعطاه ما لا تستطيع الدابة أن تحمله واعطاه من الفلوس ما شاء الله ما اغنى واش اداه مقدر العنقود ولا اداه قدر, قدر ايش قدر الرئاسة وقدر السلطنة اشي ادي العظيم حين ما تعطيه ولا شيء قليل اشي اعطيه وش مقدار عطائك ولا مقدار هو. هو ولله المثل فكذلك رب العزة انت تقدمت بحسنه كم اعطاك عسرة من جاء بالحسنة فلو عاشرة امتنى اعكسها ولكن بالاعلى ايضا اعكسها ومن جاء بالسيئة واكبر السيئات وافظع السيئات واشنع السيئات واخبث واكبر السيئات من الشرك لو المفروض هذا اخذ خنجارا مسموماً وذهب ليقتلني. ليقتل الرئيس هذا شو جزاؤه شو جزاء هذا جدا؟ ومن جاء بالسجيع فلا يجزى إلا مثلها يذبح من الريكة سنجع يلبح المصر لا اللي يكفر بالله عز وجل هذا من انقلاب على الله لا هذا كفر بالله شرك بالله الشرك معناه اعطيت الولاء لغير الله واللي يعمل القيلة بداخل الدولة اشي بصيره واش تقبل بالمرغباء ويمكن ايش واحد يتدخل ويرغب فالمجرم ما فيه والله المترف كذلك لكن إلى أساء إلى أحد إلى موظف الموظفين أو أساء إلى يعني فرد من الشعوب من الشعب أو كذا يجازى بمثله فق عينه فق عينه قطع أذنه قطع عينه كسر سنها يعني كسر سنه وركسر سنة, سنه وهكذا قطع يده أسبوعاً قطع اسمه مثل الجرح والجروح, والجروح قيساس كذلنا إذا من جاء بالحسنة فلو عشر امثالها عشر امثالها <تصفيق> ولهذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللي يصوم شهر رمضان ويتبعوا بستين من شوال، فكأنما صام الدهر ليش لا صام الظهر؟ حال حادة في الشهر رمضان؟ ثلاثين، قلت ثلاثين. وإيش حادة الشوال؟ شوال تقول ثلاثين إيش حاجة كل واحدة عشرة. ضرب في عشرة؟ تمن ها؟ وستين. ويلا في مش عارف ايه؟ خلصوا بيها يا اسيدي من جاب الحسنة هذه فداه اشرف زاهد كانوا ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعه شحال ثمنيه الجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثه ايام حسبت سبع ايام وثلاثه شحال صبحت 10 جمعة صلت جمعة غفر لك الله ايش عشرة ايام وهكذا المهم هذه منظفات ومطهيرات هذه مبيدات ومنظفات حمامات هذه حمامات لأنه ربما توصق ربما تتقدر ربما يعطيك القملة فتغسسل جعل الله الحمامات حمامات الصلوات الخمس كفارة اللي لا بالنسبة في دولة نهاية والجمعة الجمعة لا قرصة ويقول من صام ثلاثة ايام من كل شهر فكان لما صمدها ثلاثة يوم من كل شهر كل واحد بعشرة اشتعال ثلاثة ثلاثة وكل شهر شهر شهر شهر ثلاثة اشتعال قد من جاء بالحسنتين فله وهكذا وهكذا وهكذا من جاء بالحسنتين فلهو عشرة امثالية عم وكان عماس بعض الحسنات اللي هي عندها سبعمائة سبعمائة عماس دش على حساب سبحان الله على حساب الاندفاع الذاتي القلبي كم من واحد يتصدق وصداق هذا تصدق وصداق هذا تصدق وصداقه لكن ليس ليسوا سواه ليس ليسوا ليس سواه ليش لأن القوة الداخلية لهذا والإيمان والصدق والتفاني والحب في الله وفيما عند الله أشد من هذا سبحان الله وكناس عظم تعظم الدرجات سبحان الله تعظم الدرجات فكم من أعمال نعمان اللي ضاع فيش بسبعمائة؟ ووستبقى الجهاز في سبيل الله. مثلا الذين يفقون اموالهم في سبيل الله كمثلي الجهاد، كمثلي حبة انبتت سبع سنابل في كل سنب ولا سماسة حبة. سألت سبعمائة سبعمائة. أيوه. وكم من عمل لا يعلم عده من الله؟ ما في. ليش؟ لب هذا الاعتبار. بهذا الاعتبار. ويضاعف لمن يشاء هو يقول الصيام لي وانا اجيبه الحسنه ب عشر امثال لهاي ابو الصيام لي الحسن انت تعرفوا قدرها الى 7000 ضرب يقول لك الصيام لي انا مش جاي اجيبه واذا قضى الله لهذا خلوه لي ليلي ايوه انا قضوا العطيه كيف انا قدري معطيها ايوه سبحان الله ويقول ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها هذا من فضل ربي وقد إذن... إذن... إذا كانت كل حسنة بعشرة وكل لي بسبعمية وكان لي أطعافه تعافة والسيئة بوحدة والسيئة بوحدة أقول هذا وخصير لغلب السيئات وحسناته إذا كانت الحسنات كل واحدة بعشرة والسيئات كل واحدة بوحدة وهذا في حياته كلها لما وقع الميزان أشيجبرنا وجدنا السيئات اكثر اعوذ بالله ما اشاء المسخود سطى فيك السيئات الله عز, عز وجل جعل كل سيئه سيئه وحده والحسنات كل حسنات عاشره وكل مسلمه وكل ما لاحظوا وغلبت السيئات ديالك الحسنات اش هذا المسخود لا تمسوش وكاله واذا تمسو استعجبوه خاب وخسر من غلب السيئات وحسناته <تصفيق> ثم اقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول ها يعني من هم بحزنة فلم يعملها كتبت ايه حزنة فان عاملها كتبت عزنة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكسب شيء فان فان تركها من جراي يعني من اجل الله كتبت ايه حزنة لانهم شيء شي اثنين ولكن ما ما موجد شيء المعاد اختلف ما جادش كذا الى خيره ما يوقع شيء هذا شك هو هذا ما يكسب شيء ولكن إذا هو ماشي في الطريق والساقب كذا الى خيره ثم قال اعوده بالله عشك العمل هذه مصيبة ان لله والله ورجع خوفا من الله خوفا من عدم الله ايش كتب حسنا يقول فان عملها كتبت واحدة لكن كتبت واحدة إذا لم يسوا إحنا عندنا في شريعة الإسلام السيئات عشرة من المسائل تتوقف العقائد عشرة تسميه كار وأول من جعلها في صحابة رسول الله لين فريد أن معاوية رضي الله عنه وقع على ماك وأنه أساء مثلا رحنا عندنا العماره عشر المحيات عشر الموقفات العذاب وهي بنص كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اولا التوبه اذا تاب الانسان يقول الله عز وجل الا من ساب العذاب وجهنم والحريق هو الا من ساب واني لغفار لمن ساب التوبه وثم الاستغفار وهذا سباقا قلنا هلكم وانا كنكرها ليس هنا وقع في نفوسكم ايش الاستغفاء وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وكي يقول هذا ان في جحودي ان في جحودي ايش كن جحودي كان اذا كي يكون سيقول يقول الـ الـ الـ حد ان يقول ما يترطل على هذا ما كان الله لي على أبد ما يقع، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كذا كذا أيوة. ثم أيضا الحسنات الما حين الإنسان سبحان الله إذا غلبت حسناته سيئاته أش يكون خلاص إن الحسنات يزمن السيئات كذا ثم استغفار المؤمنين المؤمنون لا استغفروا لإنسان يفر الله له للا ثم استغفار الملائكة ويستغفرون لمن في الارض ويستغفرون للذين آمنوا قائلين ربنا وسئت كل شيء رحمة وعلم فصل للذين تابوا واتسابعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم جبريل وميكايل وإصرافين يستغفرون الله ما شاء الله ثم يعني المصائب التي تنزل المصائب التي تنزل بك يا اخي الكريم يحرق لك ولد صرخه من كمان يصيبك في عينك ويصيبك في بطنك ويصيبك في رجلك ويصيبك في ولدك ويصيبك سبحان الله ما لا يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم إلا كفر الله من خطاياها خطايا كما في الحديث الصحيح قال لنا ثم عذاب القبر إحنا قلناه فيما مضى ورد في الحديث إن عذاب القبر يكفر سئات وحاس أهوال يوم القيامة المؤمن يتحمل سلك الأهوال والله تكون حادة كالشجرات تكون مثلا فيها ورقيا وكتجي وكج كجيش هذيل ريح أشتبه في بقول راتشين فيش كتب سووه في بقول راتش كيس ساقته تتساقط سلك الأوراق فكذلك تتحاسب الذنوب حينما ينزل المؤمن يوم القيامة. بتلك الهزات وتلك الزلازل وتلك النكبات أو تلك العظائم التي يراها المؤمن ورد في الحديث نهد خلاص وثم هناك وقفة بين الجنة والنار في التقاس يتقاس المؤمنون بعضهم من بعض ثم بعد ذلك يدخلون للجنة يتقصون رد علي سامحك هذا سمحني سمحك كذا خلاص ثم الدخل الربانيه والعفو الإلهي والمغفره الشامله للمؤمنين وثم شفاعة سيد سيد البشر سيد العالمين صلى الله عليه وسلم ثم شفاعه المؤمنين كذا لا هذه كلها يخيف منها اصحاب رسول الله اعوذ بالله صلى الله عليه هذا على تسليم تسليم الجدل كما يسمونه تسليم جدليا على ان كل ما تدعونه واقع من صحابه رسول الله هم صحابه رسول الله اول من يفوز بهذه الاشياء التي ذكرناها هم ثم هذه الخاتمه ثم الصدقات بالنسبه للمؤمنين صدق عليك صدق عليك حج عيد ها دعلك كذا ولا لا ايوه هذه كلها فيها نصوص ايوه إذن يقول سبحانه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون لا أصحاب الحسنات ولا أصحاب السيئات لا يظلمون كيف يظلم أصحاب الحسنات نحن يظلموا حقهم عنده ألف حسنات بعده غير خمسين واش يمكن هذا واش الله يظلمه يدلوا على هذا لا لا أبدا وهم لا يظلم هذا ما يظلم وكذلك صاحب السيئات واش يزاد على على ما ما ليس عنده يعذب بما لم يقترف لا يا اخوان اذن وهم لا يظلمون ان الله لا يظلم مثل خاله بره وان تكون حسنه يضاعفها وسيئه لا هذا من فضله ومن نسيوه الكرام تشجيع على الدين تفضلوا الله يقول تفضلوا الحسنه واحد اذن هذا المذنب هذا الذي اثقل كاهله هو. بالذنوب والمعاصي فلا اعوذ بالله مش عبد الله زوجك لكن شيء فقط على الهدا كذلك لا فتسجيع. فتح الباب على مصراعي فضلوا الجميع فضلوا الله يسامح واني لغفار لمن تاب وامن وعملت من سوى وامن وعمل صالحا ثم ابتدئ اذا من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الله عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم سبحان الله نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يامره الله بأن يعلن في الأمة يعلي شكره لهذا الإله العظيم الذي هداه أمره بأن يعلن لأولئك الذين تفرقوا واختلفوا وأصبحوا شيعا وأصبحوا مذاهب وأصبحوا طرقا وأحزابا وجماعات يقول له, يقول له سبحانه كلهم أعلمهم هؤلاء المفرقين أنا اقول لك الحمد يا رب الذي هداني ليش لتوحيد الطريق لوحدة الطريق واحد طريق واحد واحد قل يا نبينا لهم إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وأن هذا صراط مستقيم لم تتبروه ولا تتبع السبل وهذا سبق, ال... سبق الاشاره اليه يقول قل انني اداني يعني اعلي شكرك لربنا واعلن هذا الكلام اعلن التوحيد توحيد الطريق توحيد الهدايه وتوحيد ايش سبحان الله توحيد التخصص ليش بالربوبيه الحمد لله لك الحمد يا رب ان بالربوبية بالربوبيه ولك الحمد يا رب ان بهذا الصراط المستقيم ايه وحده الطريق نعمه نعمه ايش نعمة الهدايه ونعمه تخصيص الربوبيه ونعمه ايش الوحده للشراب المستقيم قل انني هداني ربي هداني لك الحمد يا رب انك هديتني هداني من هداني ربي بهذه الصفه صفه الربوبيه ربي خصصني بها كانه خصصه بهذه التربيه رباه على الهدايه ورباه على وحده الطريق هذان ربي تدخلت الربوبيه لي وحدي هذان ربي خصصني بربوبيته في الهدايه في وحده الطريق تلك الطريق التي اعلنها سبحانه وتعالى اعلن الدعوه اليها <تصفيق> وأمر بأن نطلبها قولوا اهدنا الصراط المستقيم وهداهم إلى صراط المستقيم دعا إليها وأمر أن نطلبها إذن قل لأولئك المختلفين والمتمزقين والمتشتتين قل لهم إنني والحمد لله هداني ربي إلى صراط المستقيم طبعا تعرفون الصراط المستقيم ولا لا الصراط المستقيم هو طريق الاسلام ما في اعوجاج ما في التواء ما في منعطفات ومنحرفات ما في انحراف ابدا لان كان في انحراف ربما لازم يزرق ويسقط ويتحر وربما يخرج الطريق وربما يطول المجد لانه كل معوج اللي طال الطريق لكن مستقيم اقرب الخط الى الهدف ايش هذا امره الهداثية صراط المستقيم طريق ال ال ال القوي هدان يا ربي تصل مرة واحدة اذا سبت وصلت اذا دخلت هذا الكتاب وصلت الى الله وصلت الى ربا فزا ورب الكعبه هدان ربي الى صراط مستقيم وهذا الصراط كما قلنا مرات ومرات هو مربوط بذلك الصراط المنسد بين ايش الممتد بين الأرض بين الكرة الأرضية إلى الجنة وممتد على النار بين الجنة والنار من صار في هذا الطريق في هذا الصراط بقدر سيره فيه يسير هناك وهناك هناك من يسير ايش كالبرق وهناك من يسير ايش يعني كجواد الخير وهناك من يصير من يجري وهناك من يمشي وهناك من يزحف وهناك من يكربل ويكربل في جهنم نصر الله العافية وبقدر قوتك هناك تكون قوتك هنا فهذا الاسلام العظيم هذا عظيم الله وصله بيش بالعضب وسينا رسول الله وصله بيش بالعضب هاتوا ان معاذ رضي الله عنه ما سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي وضح لي ما يدخلني الجنه ويبعدني من النار اش له انك سالت عن عظيم عظيم هذا الاسلام عظيم وثم ثقيل كما قلنا لله ثقيل هذا الاسلام ثقيل والكتاب ثقيل اش الله فيه سبحانه قلنا ثقيلا سنلقي عليك قولا ثقيلا كيف لن تزام يهلكي زام والله يفكر سكين مجسم قرآني فراني فراني بيت بيت قرآني والله يفكر هاكما يحكمها القرآن فراني يتطلب ويتطلب أشياء وأشياء كثيرة ما تصل إلا فراني فراني فراني فراني فراني عز وجل فراني فراني فراني فراني فراني فراني فراني فراني فراني قد أفلح هدفان من زكاها رفعها وقد, وقد خاب من تدساها من تدساها أنزلها إلى الحبيب خمسها أسقطها إذن سبحان الله الدين والإيمان علو لنا علو واعتصموا بحبل الله حبل فإذا بغي تستلع الفوق الفوق وما في دراج ما في دراج ولا شيء ايش تعمل؟ وكيف في حبل؟ ايش تعمل؟ اصخذ الحبل وكيف انت خذ يستطلع؟ ايه بيستطلع؟ لا لا بد من قوة قوة اذا كان انكم بيستنزل ايش تعمل؟ بيستطلع بيستطلع خلاص. خذ بالقع كذولا لا لا. سبحان الله فالدين العظيم والايمان والجنة فوق سيطلع اطلع اطلع يا ابي فوق خذ الحبل اعتصموا حبلا خذوا ما اتيناكم ليش ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله فالصراط المستقيم يحتاج الى القوه بسطر على هذا في قوه لولا تغزك تتشمل منه نحن المشير المريض ولا ميت هاش هذا المشير كن مؤمن قوي قيم الليل صيام اجتلاب المحرمات اداء فرائد الواجبات يعني ما شاء الله الامر معروفنا عن على المنكر تربية الاولاد على الصدق والاخلاص الاخلاص لهذا الدين وما شاء الله وتسحرق على التطبيق حطم الله وشرع الله وما شاء الله دولة بقوة دائما هذا هكذا وتسحرق اما ما شاء الله في الناس ما شاء الله احنا مش ترحب الله ادل واحد جدة زينا مع لا حول ولا قوه الا بالله هذا لا يعلم ما عرف شيئا اذا يقول مع زوجين قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ما هو يا رب قال دينا قال دينا بدل من الى صراط مستقيم لان الى صراط مستقيم محل النصب انني هداني ربي هداني ربي ها هداني ربي المفعول الاول مفعول فاعل ونيليان ها المتكلم المفعول الاول وإلى صراط المستقيم في محل المفعول الثاني فهي في محل المفعول ولذلك ابدل منها بقوله دينا والدين معناه دانا بمعنى خضع فالدين سمي دين لاننا يجب ان نخضع له وأن استسلم ومن لمن شرعه دين دال لما صدع واستسلم ومن دينا وهذا الدين قيم مطل المستقيم لأن قيم أبلغ من المستقيم وإن كان كل, كل له أبلغية كل المستقيم أبلغ من حيث كفرس الحروف وزيادة المبنى تدل على زيادة المبنى وقيم هكذا فع يعني فعيل هكذا في مبالغه فكل له مبادئ فكالقيم اي مستقيم دين قيم ثم هذا الدين العظيم قديم قديم ما هو جديد قديم اشوه ملة ابراهيم وهذا فيه في صفعة للمشركين الذين يزعمون انهم على دين ابراهيم وصفعه اخرى لليهود وللنصارى لان الله قال لهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن لنمتعوا ان يهودي يهود كان يهودي والنصارى قالوا ابراهيم نصراني والمشركون قالوا كان مشركون الله عز وجل ربنا عليهم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا المسلم ثم وما كان من المشركين حيث. فالله عز وجل ردا على, هؤلاء على هذه الدعوة الكاذبة قال هذا الدين الذي هدى الله إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو دين قيم وهو دين إبراهيم إذا كنتم تكذبون وتزعمون أن الشرك هو دين إبراهيم فإبراهيم ليس, ليس مشركا أبدا دين قيم ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حنيفاً. ابراهيم كان حنيفاً. كيف حنيف؟ الحنف هو الميل. الميل من, من الباطل الى الحق. الاعراض عن الباطل يسمى ايش؟ ميل. حنف. والجنف عن الضد من ذلك. الجنف هو الميل من الباطل, من من الباطل الى الحق. الـ الـ من الحق الى الباطل. والحنف الميل من الباطل الى الحق نعم فهو كان يتبرأ من كل النحن ومن كل الملل الا ملة الملة التي انزلها الله وامر بها أمر ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وتعجبني ايه في اخر سورة النحل في ترجمة فيها ترجمة لابراهيم واعطاه سبحانه وتعالى نحو عشر صفات او تسع صفات متتالية حيث قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم ثم العاشرة وآتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما معنى الآية؟ إن إبراهيم كان أمة إماما صالحا تجمع فيه مفترق في غيره فمن اراد كل خير فعليه بدين ابراهيم ان ابراهيم كان امه ثم قانسا طائعا لله امرا ونهيا. ما يخالف امره لناهي قانسا لله حنيفا بيناه ولم يكن من المشركين بل كان يتبرأ من المشركين رد على من ازدانه وكان مشركا شاكرا لانعمه يشكر نعم الله بقاله وحاله وحياه كل النعم يصرفها بطاعة مولاها اعطاه الله عينه ما يعصر الله بعينه يشكر الله بعينه يطيع الله بعينه بلسانه في اذنه بيده في رجله بكل, بكل النعم التي اعطاه اياه شاكرا لانعمه ثم اجتباه اخصاره واعطاه الخلة بمعنى ان القلب سخلله تخلل القلب حب الله وامسلأ القلب حب الله. لتسمي خليلا. اجتباه وهداه الى صراط المستقيم الى الاسلام. وآتناه في الدنيا حسنة. جعل السماء الحسن عليه ف... له في الاخرين. الكل يزني عليه المؤمنون والكفار واليهود والنصارى والمشكرون. هذاك اللي يخش في مرة أخرى رزق مريض بالسرطان وهو من إخوان من إخوان في الله مريض بالسرطان والله إنه ما شاء الله وما عنده شيء يتداوى يتدوبه فجزاكم الله عن خيران يعني ساهموا بما يسق بما يصرف خمسين فرنج كلهم تبدأ إلى بما يصرف هنا يا هذا السيلجيني كل ما في حد ما ما في حد ما في طيب. أيوة. ما في طيب يقول لقاء الكريم ما نوقف الشريعه من السحر انطلاقا من قوله تعالى ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله الى قوله لمثوبه من عند الله يسير لو كانوا يعلمون يعني اثمن كامل هذا الأخ يطلب منا ان نفسر له هذا الثمن كامل المسلمون قال ها؟ كل نشير انشاء الله نشير الله يسرقونه ما لا يمكنه كله لا لا كله لا فيقول لا وجل ولما جاءهم إليهود. ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول عز وجل ولما جاءهم إليه رسول من عند الله رسول من عند الله مصدق لما معه بمعنى دعوته والدعوة التي يدعو إليها هي عندهم في كسابهم مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوزوا الكتاب الكساب هم أهل كساب من ربنا لهم فيشن شن عليه هو من أهل الكتاب وهذا الكتاب موافق لما عندهم لما في كتابهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوسل الكتاب أجل نبذوه كتاب الله يا لله هم أهل الكتاب ونبذوه إيش وحاربوه كتاب الله وراء ظهريم كأنهم لا قال نبذوه كتاب الله ربوه هذه فينا ولا لا أسمعه فينا تمامًا أشعمله لأن الرسول عليه السلام قال لا تتبعوننا سننا من قبلكم أو سننا من قبلكم الطريق اللي قلوا يهدوننا سننا قلوا فأمان أشكروا اللي هم باشتروا يهدون ظهارا كامل بيقول هذا اللي يقولنا الرسول عليه السلام كتاب الله وراء اش على ملك سليمان الله من اليهود وضعوا قانون وفي شعوذة وفي السحر وفيه وفيه في كذا الى اخره من الشعوذة من المسائل اللي اختاروها هم وكذبوا على سليمان وقالوا سليمان كان يحكم بهذا هذا القانون الدولة سليمان كان قائد قائم على هذا الدستور كذبا على سليمان بما في من الشعوذة وفي من السحر وكذا الى اخره قالوا هذا الكتاب ورسول الشياطين الجنون لا لا لا, لا. المراد بالشياطين هنا ايش الذين وضعوا تلك القوانين بعد موسي سليمان عليه الصلاه والسلام واتبعوا نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ما تتلو الشياطين واتبعوا الشياطين وكذا لو تقولت على ملك سليمان انه كان يحكم بهذه الشعوذه بهذه الكتب المشعوذه فقال وما كفر هذه وضع القانون وتركه برضه كفر قال وما كفر رسول الله والعمل بالسحر والشياوة هذا كفر وما كفر رسول الله ولكن الشياطين هؤلاء الذين وضعوا هذه القوانين هم الذين كفروا ولكن الشياطين كفروا ليش قال يعلمون الناس السحر ثم يقول وما أنزل على ملكين ببابيل هاروس وماروس ويتبعون ما انزل على الملكين اللي فيها في اقوالها الان ومجمل تفاسل هذه لانه الله عز وجل سحن البشريه ها بان وضع فيهم ملائكه كانوا يعني, يعني يعلمونهم العلم وكان عندهم علم السحر ولكن كل من اراد ان يتعلم شيء من السحر لو حذروه وقال له احذر لان تعلم السحر كفر اياك ثم اياك لكن اذا بغى توريه اذا خلاص خال <تصفيق> <تصفيق> وما ولكن وما شئتنا عليه وما انزل عن الملكين بابيلا هاروس ومار وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنسون فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به من مرجوز الجهل وما هم بدل الاخر ثم حصل لنطيل بكم يقول الاخ الاسراء والمعراج وقع... هل وقع في وقع هل وقع في ليله واحده ام لا وما السابق هل إسراء المعراج هل الاسراء ووقعا جميعا في ليله واحده والإسراء معنى الاسراء هو المشي من مكه الى بيت المقدس والمعراج هو الطلوع في الدرج هو الصعود الى السماء في تلك الليله نفسها كما ورد في الصحيحين ثم يقول وهل صلى محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس نعم وإذا صلى بهم لماذا كان يسأل جبريل عندما صعد إلى السماوات عن اسمائهم نعم قد يصلي جماعة بكم صلى ورائي أنا مثلا تسر الكثير يصلي ولكن ما أعرف حينما يلتقي وحده وقل من عنده وهو قد صلى راح معي خلاص وثم كانت أرواحهم هناك لا استممت كم في الأرض ارواحهم وجدت هناك ولا لا أيه. ثم يقول اخ هل غسل الجنابه يقوم مقام الوضوء ام لا نقول نعم فاذا لو لو مثلا غسلت تحت الصنبور هذا الرشاش ايوه فتحته ونويت الجنابه وغسلت لفه واحده اسوي صار غسلين لنا ولا غسل الجنابة في الوضوء كلاوي صلي به وإذا يعني غمغمست نفسك في البحر بنية غسل جنابه صل خلاص ولا لا خلاص ما يصلي أيه يقول فلماذا ولكان بدنيا الوضوء لأنية الجنابه يا أخي لا والنية الوضوء الدود داخل الجناه مش كل ساق جناه ثم يقول وإذا كان فإذا كان غسل الجنابه يقوم مقام الوضوء فلماذا توضى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة يا أخي الكريم هذا ما أعرف الـ الـ الـ الـ الـ الإنسان عندما يأتي الغسل الجنابه اولا تشريف لأعضاء الوضوء يبدأ بها يغسلها هي الاوليه تشريف لها لأن هذه غسل جنابا نبسها هذه يعني أعضاء الوضوء بدين بها ليش تشريفا لها لأنها كريمة وشريفة عند الله ويوم القيامة يأتي أصحاب الصلاة وأصحاب الوضوء غر وحجلي غر يعني وجوههم بيض منورة والخلاخل وحد يعني يدهم ورجلهم كذين اعضاء ودوس نورة فتشريفا لهذه الاعضاء غسل جنابة نبدأ بيها نبدأ بيها مفهوم فهم؟ هاي. ثم يقول سمعت في درسي أحد العلماء أن من وجد نفسه محترما ولم يدري ولم يدري كيف فلا يجب عليه الغسل هل هذا صحيح لا لعلك ما فهمت عن الواعب هذا ربما هذا الواعب يقول العلماء لو أنك تذكرت أنك احتلم جاء يعني في المنام جاء معت شكت في المناء منك جاه لما استيقظت وجدت ما وجدت شيئا ما فيه بلال ولا شيء يجب عليك الغسل لا إنما الماء من الماء إذا شفت الماء سيطر سيطر سيطر ولو لم تذكر الجناب مثلا إنك لما استيقظت يعني لما استيقظت وجدت البلد في ثوبك وإنسا ما تذكرت انك إيه يعني جامعة في, في, في نومك ما تذكر شيء إنما فقط وجدت البلد عليك الغسل ولا؟ لا؟ عليك الغسل، ربما الآخر الكريم ما فاهم من, من هذا الواعل ولذلك اشتبه عليه الحال ثم يقول سؤال يوجد كثير من الناس يقولون على الله تعالى مكلف هل يمكن النطق بهذا القول مكلف نقول الله مكلف لا المكلف يعني ملزم ما فيه كلفة المكلف مكلف فلان قلف فلان مكلف, ولا مكلف وال والإنسان مكلف معنا أي ملزم ما فيه كلفة ملزم بأن تزاوي الأعمال أن تتكلفها وهل الله يتكلف؟ هل الله سبحانه وتعالى يصعب عليه شيء؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فأمره من الكافي وأنه ما يصعب عليه شيء ما فيما يقول مكلف وثم عليه يعني هذه قد تكون من اسماء من الله سبحانه وتعالى توقيفية بمعنى ما ورد في الكتاب او السنة ان يطلق على الله اطلقنا وإلا فلا نعم ذا بالاخبار فبالاخبار هذا جاي هل منزه الله منزه عن العيوب فهل ورد في اوصاف الله في كتاب الله وفي سنة رسوله اسم منزه لا ما ورد ولكن هذا اخبار بمعنى ان الله بريء من كل عيوب من كل ما لا يليق فيه هذا معنى منزه الاخبار كما يقول ابن القيم رحمه الله باب الأخبار واسع ولكن الصفات لا حدود ايوه تمام كفيل كفيل كفيل كفيل ما نقام يرعى ويحرسنا ويحفظنا فرعنا اللي معناه معناه صحيح اذا هم باب الأخبار جه ثم يقول الاخ في قصه لما شرعوا في الصلاه في صلاه الظهر ووصلت الى الركعة الثالثة تركت فيها سجدة واحدة نسيانا ثم قمت للركعة الاخيرة ثم تشاهدت وسلمت انترك سجدة في الثالثة وقام اثاب الرابعة والان تشهد وسلم يقول ماذا يترتب علي اذا تذكرت الان تلغي الثالثة لان ما بقى تضارك تلغي الثالثة وهذه الرابعة هي الثالثة وقم زيديش الرابعة قم زد الرابعة ما عندك الرابعة لأن تدارك تدارك الثالثة فات بعقد الثالث بعقد الرابعة فات تدارك ثالثة ثم يقول آخر رجل دخل إلى المسجد ووجد الإمام راكعا ودخل معه في الركوع هذا كثير ما يسأل عنه هذا الشؤال. فإذا سلم الإمام فماذا يفعل؟ فما يفعل هذا الرجل؟ هل ياتي بركع أم لا؟ نقول ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود أه بسنة صحيح وأتى به الـ يعني يعني الشوافين الأطار بل أقول يعني المصنف نسميه الجد ويعني هكذا منسخة هذا الحديث فيه من أدرك يخرسوا عليه من أدركنا سجودا فلا يعدها شيئا. ومن ادرك الركوع. ومن ادرك الركوع شب الركوع هو طوص. ومن ادرك الركوع فقد ادرك. ايه زادك الله حرصا ولا سعود يعني الركب. وهذا قلناه من راس المعبر. ثم نعم. ثم يقول الاخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علىكم بسنتي وسنن الخلفاء الراشدين من بعدي فاي جماعة من الجماعات التي هي على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر قد زعزع مبدانا وشككنا في ديننا فعليك ان توضح لنا هذا ما تتزعزع ولا تتحير بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يسيغ عنها إلا هالك ومن قال حيا فقد كذب رسول الله يقول تركتكم على البيضاء طريق الإسلام بيضة واضحة تراها من خلال كتاب الله ومن خلال سنه رسول الله ومن خلال حفظ الله لها كذلك أي ولا تزالوا طائفه من امه ظاهرين على الحق اذا الميزان لكي تعرف دون من سن جماعة جماعة الميزان هو كتاب الله وسنه رسوله اقرا وادرس كتاب الله وكتاب الله نزل ليدرس وليفهم وليعمل به وليلتزم به والمذكره التفسيريه الا وهي سنه رسول الله ايضا واضحة بينا اقرا وادرسها وتعلم واعمل وخلاص وتعرف. اه اعرف الحق تعرف اهله اعرف الحق تعرف اهله والرجال يعرفونه باش بالحق لا ان الحق يعرفوا بالرجال اللي كون كيعمل الحق باش اللي يعملوا لا فالحق يعرفوا بالرجال فالحق فالرجال يعرفونا بالحق ولا يعرف الحق بالرجال كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذا اعرف الحق تعرف اهله خلاص ثم سؤال اخر ان شاء الله يقول انا شاب خاطبت فتاة وقدر لي ان اختليت بها فقبلتها وضممتها الي وخرج مني ماء وانا بالثياب بعد ذلك تبت وندمت على ما فعلت وعقدت عليها ما حكم الله الرسول عظيم جاء واحد في صحيح مسلم جاء واحد وقال له يا رسول الله أنا لقيت امرأة ما من شيء فرستها فرصا ما من شيء لا فعلتها فيها غير أني ما جمعتها فالرسول الله قال له صليت معنا البهر قال نعم والعصر قال نعم ثم قرأ قوله تعالى واقيم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل إن الحسن هذا جاء نادما إن ما مدن سلس اما اللي باقي مسترسل وباقي ايه يعني مغمص مصر لا, لا نقول هذا لمن جاء سائبا قال لو صليت قال الحسنات الحزنات يذهبنا السيئات بكل علماء المفسرين فيها نزل في هذا نزل